وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَأَمْسَدَّهَا بُلُمٌ فِي كِتَابِ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرش கும் இ مَا يَقُولُنَّ نَأْكُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ إِلَّا السَّعْوَم وَهَذَا إِنْ أَخْرَمْنَا عَنْ